ناروتو ناروتو ناروتو ناروتو يجمع الصوت هكا قول الحق عن فتاه تحدى الهم وكلما شق في كنوها العليائي الشق بصمت الياس يحمل سرا لم يدركه حتى الغان الناس لاوتو اصوم معي هذا سنير والقصه فكان لا يباني بالغصة كان مكروها منبوذا في القرية يهمل لأن الكيوبي فيه طيد لا يحل تهمة زائف ظلم قاسم حمل ثقيل لكن الروح فيه لم تنحني لمستحيل كان يحيو من الصوت أن يصبحه كاجيل قائدا للقرية منزلة ترضي بدأ في أكاديمي يقصع صعبة من جوتسو مرهبا لكنه لا يكل لا يمل عقله يفكر يبحث عن ترب آخر للطور يحتر فكانت التي جوتسو والعزيمة القوية والإرادة التي لا تنثني في كل قضية إلى الفريق السابع تحت قيالك الشاكي معلم غامض ذوق وللقلوب يشكي ساسك العب طريف العينين الحمر وين الشرين جان وساكور من أول زمان وناروت المشاغب بقلب لا يعرف السيف بدأوا مهمهم بكل جرأة وكيف تدربوا مع انخاض المعارك والصعاب سقنوا مهاراتهم اسافهم تربههم ولا ضد برسين نارو خلفوا الطاقه بكل جلد تبتشدوني لساسكي مسيق الاعداء بلا عدد ناضي ساسكي المؤلم مدافعو له ضد الظلم بفارق قد ولا لاخيه تشيب بكل اهتمام نابو طلمي اس وعده بارجاعه للعجائب يمسك وجه دين حم القرية بروح الشجاعة حتى اعترف به الجميع أنه يستحق الرفاعة حرب الكبرى دارت والخطر يلوح في الأفق ما دار وأوبيت يحددان الكون بالغرق ناروت وأصدقاؤه اتحدوا كالبنيان جميع الشينوبين الدفاع عن هذا الكهان قوة الكيوم تحررت وتجمعت القوى العظام قدت الكاوية تجسد الشر في تمام الحب والصداقة بالعزيم والإسراء ناروت أنقذ العالم وأوظف المسير المسر